والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حدر ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات عماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليه ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وَأَمَّا إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا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 ولا يوتق وتاقه أحد يا أية النفس المطمئنة اجعي إلى ربك راضية مرضية فادخني في عبادي وادخني